الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد نرحب بكم ايها الاخوه المستمعون في هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيله الشيخ ناصر بن علي القتامي عبر موقعه على الشبكه العنكبوتيه واستقبال هذه الاسئله التي وردت على الموقع وجهت خصيصا للشيخ فاهلا وسهلا بك يا شيخ الشهر عليكم مبارك ارحب بكم والشعر علينا وعليكم مبارك واسال الله لي ولكم القبول والاخلاص بدايه يا شيخ هذا سائل يقول بدايه هل من كلمه يوجهها الشيخ للمنتديات القرانيه نعم بدايه احمد الله تعالى واثني عليه واصلي واسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اشكر لك اخي عبد الملك واشكر لفريق الاداره الذين اكرموني الحقيقه في يعني ادارتهم لهذا الموقع المتواضع وأسأل الله لهم جميعا دوام التوفيق والتسديد والحقيقه ايه والحقيقه انهم يعني يبذلون شيئا عظيما ويبذلون اوقاتهم ويقضون اوقاتهم في سبيل نشر كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى فلهم مني عظيم الشكر ولهم من الله جزيل الثواب اما ما اوجهه انا الحقيقه يعني للمتدينات القرانيه خصوصا في هذا الشهر الكريم فهي الوصيه بالاحتساب في نشر كلام الله عز وجل مرئيا صوتيا نشر تفسيره تقريب فهمه نشر ف... يعني شيء من معالم التدبر نحاول ان نربط الناس بكتاب الله النفس الان مش رائب لسماع القران ولقراءه القران ولتدبر القران وكثير من الشباب والفتيات يعني يمضون اوقاتهم الحقيقه في على يعني جهاز الكمبيوتر صحيح. او الجهاز الحاسب الالي وبين يعني صفحات هذا الانترنت ما اجمل ان نربطهم حتى ولو كان الانسان مثلا يشاهد موقع اخباري او موقع ربما يعني في مجال تخصصه او ربما يعني مجال مباح على الاقل فاني اوصي المنتديات القرانيه ان يعني تجدد في طرحها فالانسان ايضا يشاهد عملا او يقضي شيئا من اعماله وفي ذات الوقت يستمع الى شيء من القران نحاول ان نبتكر في الوسائل التي تحبب الناس الى كتاب الله عز وجل ربما لا يكون هذا مجال بسطها محاوله استقطاب القراء الذين يعني يؤثرون في الناس استضافتهم مثلا من اقامهم ممكن جدا ايضا ممكن قضيه استثمار الطاقات الشابه طلاب حلقات حفظ القران وابرازهم في منتديات القرانيه انا اعرف يمكن تعرف عبد الملك مجموعه من مواقع منتديات بحكم ايضا تخصصك ويعني و... و... علاقتكم بالانترنت وكذا نشاهد ما شاء الله مواقع قرانيه الان متخصصه شيء صوتي وشيء بدا اظن مرئي صحيح يعني زي اليوتيوب أيوة. وكذا فهذه مواقع تحبب الناس وتاخذ المقاطع موقع ما ثاني مثاني منتديات القراء مزامير داوود اهل القران ما شاء الله انا ما نبغى نذكر احد عشان ما يزعل علينا الاخر لكن هي والله كثيره منتديات بعض القراء الكبار يعني ايضا لها عليها اقبال من فضل الله خصوصا القدامه منهم اقصد مثل هؤلاء عليهم حقيقه تابعه ارجو ان ان شاء الله يعني نجته نحن واياهم في اصرار هذه الرساله ان شاء الله يكون قد دي المسؤوليه يا شيخ ناصر هل ترى ان انتهت تسجيلاتك يعني كثير من الشباب ما شاء الله اذا صلى معك العشاء او التراويح كان يسجل <تصفيق> نعم وينزلها في المنتدى ومنتديات فهل انت شيخ ناصر موافق على الاشياء هذه اللي يعني الحقيقه انا تفاجئ ما شاء الله على بعض الناس انه شهده بكثره والناس يسالون هل الشيخ يرضى ما يرضى يعني الحقيقه انا احب ان ينتشر الخير واحب ان ينتفع عايز. الناس بالقران لكن احيانا لا ارضى لبعض التلاوات ان تنزل في يعني على الانترنت خصوصا وش السبب يا شيخ السبب ان قد ينقصها الحقيقه اما يعني ضعفه ادا احيانا احيانا قد لا اكون رام ان يعني طريقه القراءه واسلوبه احيانا سينكون متعب احيانا قد ينقص لسان حرفا او ايه او يعني من غير قصد او كلمه وبعض الاخوه حريص على انزالها بدون ان يتذبر صحيح اعرف بعض الناس حفظ عليها وربما يعني وسخ في ذهن هذا الخطا فلذلك احب ان الانسان يستاذن قبل ما يسجل ايضا احيانا تجد حرج من التسجيلات او المؤسسه التي وقعت مع حقوق احيانا لا يعني هذا ان ما نبغى القران ينزل لا والله لكننا ايضا نحب يعني مثلا في العام الماضي تنقلت انا بين دول الخليج وبعض الدول قد اكرر بعض الصور احيانا مثلا شاهدنا في الكويت مثلا م. شاهدنا مثلا في البحرين أي. قريبا ش... انكس سمعت انت عبد الملك شفت بعض الصور قد يعني مكرره أي. كررتها في صور في في دول اخرى او في مساجد اخرى بعض الاخوه انزل نفس الصوره في مثلا دوره اخرى انا ما كنت اراضي عن ادائي في تلك الصوره ولكن في مثلا لما عدتها مره اخرى كانت انس في وجه نظري فلما انزلت في الانترنت بعض الناس قال لي ماذا ينزلها مرتين او يقرا مرتين هذا ايضا من الاسباب اللي تدعوني الى عدم رضا احيانا عن التسجيل ايوه طيب يا شيخ ناصر نخلي المنتديات الان قليلا بس عندنا سؤال مهم متردد كثيرا <تصفيق> لماذا توقفت عن الصلاة في المملكة العربية السعودية يا شيخ وهل الان تستطيع الامامه في احد مساجد الرياض ولكنك فضلت ان تصلي خارج المملكه ام اولا يعني هذا السؤال انا ساجيب عليه بكل صراحه وبكل شفافيه لا المطالبه يا شيخ ان كثره الشائعات في المنتديات وبعض مجالات لا لا ساجيبك جدا بكل صراحه انا يعني صدقا وربي لا اعلم السبب الذي من اجله يعني توقفت عن الامامه من قبل وزاره الشؤون الاسلاميه طبعا اللقاء جاء من وزاره الشؤون الاسلاميه فقط لم ياتي له الحمد من جهات امنيه كما اشار البعض وان اتمتع بكامل الحريه يعني بعض الناس قال انه اوقف يعني يعني اي اوقف صحيح. يعني ايقاف امني لا ولا الحمد بالعكس علاقه امنيه مع كبار المسؤولين في وزاره الداخليه في اماره الرياض هذه يعني يعني امور قبل وبعد المسجد يعني علاقه الانسان مع اولات امر باذن الله يعني لا لا يشوبها اي شائبه اما الايقاف جاء عن طريق وزارة الشؤون الاسلاميه باعتبارات هم راوها يعني كانت تسبب هذا انا لم اخبر بالسبب وحاولت انا اعرف الاسباب فلما يعني يعني وجب طلبي الخطاب الذي وصلني لم يكن فيه اي يعني مسببات او اي مبررات نعم للايقاف تاخر الناصر القطامي لم يرجع للامامه هذا صحيح لكن هذا عائد لعده امور منها اني لم اطالب شخصيا لماذا لم تظهر يا شيخ الحقيقه انا انشغلت جدا ب يعني عمل اخر وهو كما تعلم مجموعه ايات القرانيه مجموعه ايات ليست مؤسسه واحده انما مجموعه مؤسسات ورايت يعني بعد استشاره بعض الاخوه ان هذا المجال المجال الاعلامي وخدمه كتاب الله تحديدا في هذا المجال مجال قد قصر فيه البعض وامامه الانسان خير وعظيم وبركه لكن لو تاملنا وجدنا اننا يعني ربما ينفع الانسان في امامته 1000 او 2000 لكن من خلال اعلام ملايين البشر يعني انت انت مشرف على الموقع وتشاهد يعني وتسمع الناس كثير او يرسلوا لك رسائل من وين انا اسالك بصراحه يعني كل الدول العربيه واحيانا تجينا خارج الدول العربيه مثل من اوروبا م. او شرق اسيا م. يعني كلها تسال عن الشيخ ناصر وتريد وتطالب بشده ان ياتي يصلي الامام او ان يكون اماما في احدى مساجدها في م. هذه الدول نعم ولذلك هذه الطائفه من الناس في بعض البلدان قبل الاعلام ربما ترى ما تعرف يعني فلان او فلان يعني صحيح. تعرف مثلا مته الحرام من او او من هو في الاعلام ولذلك اقول لك يعني هذا مما دعاني الى التقصير في هذا الجانب انا اعترف بتقصيري في عدم المطالبه بالعوده للامامه لكني بحكم انشغالي الشديد ويعني وجدت ايضا ان الله عز وجل قد يفتح يعني امامنا القيم بالمناسبه له كلمه جميله جدا يقول ما اغلق الله على عبد بابا بحكمته الا فتح له بابين برحمته فلما يتأمل الإنسان خدمته في جانب الواقع الإنترنت ويعني الجانب القنوات وجانب الإذاعات وجانب الصحف وجانب الإسترات الصوتية وخدمة المصحف ترى عبد المالي كان أعترف بتقصيري قبل يعني سنوات ويعني مثلي ربما كثير كنا مقصرين في إصال هذا الصوت القرآن إلى أرجاء العالم يعني يحس الإنسان أنه في مسجده فقط قد أدى جزءا كبيرا أو بإخراجه شريطة أو شريطين صوتيين لا يعني بالضروره ان هذا يستلزم ان يترك المسجد لا ليس ليس بالضروره قد يجمع بين هذا وهذا لكن لانشغال شديد الحقيقه نقول فرط في المطالبه ورغبت يعني ممن ممن يعني حصل منه هذا الشيء ان يبين لي وبعد ذلك استطيع ان اطالب يعني فهمنا من كلامك يا شيخ ناصر انك لا تريد العوده للمس سنه اخرى لحكم يعني الاعمال اللي تقدمها للاسلام والمسلمين عن طريق شركه ايات سواء من مثلا اصدارات قرانيه او محاضرات يعني انا ما اقول الحقيقه ما اريد الرجوع فوضوع في فائده فيه يعني ارتباط الانسان مع الناس مع ربها عز وجل بخلال امامه الناس والاجر العظيمه مراجعه حفظ الانسان اداء رساله عظيمه في الامامه يعني ايصال القران عبر من خلال الصلاه يعني ترى له تاثير اكبر من احيانا ايصالي في خارج الصلاه يعني يا شيخ ناصر الان انا ورق طواردك مثلا اشوف المنتديات وكثير يعني هي. خاصه في حكم عملي في مشرف عند موقع ان كثير من الشباب يقولوا ان اهتدينا يعني وقفنا عن سماع الاغاني وقفنا عن مشاهده مثلا نعم. البرامج والقنوات بسبب تلاوه الشيخ ناصر يعني واغلبهم يقول يوم راح الشيخ ناصر استغفر الله يعني عندنا الى الاغاني وعندنا ولعد صلنا نصلي التراويح ما اردك أيضا. يعني هو تاب من اجل شخص ولا من اجل القران تاثر هو تاثر من القران وطريقه تلاوته نعم. اثر في طريقه التلاوه يعني نعرف ان كثير من ما شاء الله الائمه اصواتهم حسنه لكن الصوت مثلا ما يدخل قلبي ولا قلب فلان ولا حد بس صعدك يا شيخ ناصر يدخل القلب وكثير ما شهدته صراحة أنا. هذا من حسن ظنكم أسأل الله يجعلني خير من ذلك واليغفر لي ما لا تعلمون لكني أوصل حقيقة لإخوة أنا أشد على كلامك كلامك صحيح ترى جدا لكني أوصل إخوة ألا يتعلقوا بالأشخاص يعني ديننا هذا دين عظيم دين ربي على اتباع الدليل اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اصحابه على هذا المعنى يا شيخ يعني لما نزل قول الله ما محمد الا رسول قد خلت من قبلي الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم هذا المعنى العظيم فهمه ابو بكر رضي الله عنه ويعني رسخ في قلب عمر بعدما حصلت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اي همه كان اشد حبا يعني مرافقه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هجرته وزوجه ابنته واول من اسلم ابو بكر هل يعقل ان ابو بكر يكون اقل حزنا على وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كلا لكنه ثبت عمر ترى في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عمر عمر قام في الناس وقال ان من قال ان محمدا يعني مات قطعته راسه بالسيف بل ذهب لربي كما ذهب موسى ومن قال ان محمدا قد مات فان يعني فتهمه بالنفاق من هول الصدمه ومع ذلك جاء ابو بكر بكل هدوء قبل بين جنب راس النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا خرج الى عمر ويعني مسكه بتلابيبه وقرع عليه قول اللهم محمد لا رسول قد دخلت من قبل الرسل قال عمر فجثى على ركبتيه عمر رضي الله عنه وقال كان كان لي توي اسمعها او لي توي يعني كانها لي توي انزلت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الناس على الارتباط بالدين لا بالاشخاص فاذا قال يعني انا تاثرت يعني بقراءه فلان من الناس فليحرص ان تكون هذا دافعا الى الاستمرار بجوانب اخرى يعني وارتباط بالقران الارتباط بالاشخاص يعني اصله يثبتني واياك لا قدر الله لو قصرنا صقر القطامي او غير من القراء او من الدعاه او من العلماء ولا قدر الله ضل او يعني زلت به القدم يعني ذلك ان كل من التزم يعني او قدر الله له الهدايه بسببه انه يسلك نفس المسلك مستحيل وهذا ليس من يعني من يعني من علامات الخير لكن من علامات الخير حب القران يعني وهذه المشاعر انا اعرف انها خرجت من قلب طيب وبنيه صالحه لا يعني بها الاخوه هذا كلام لكن ارجو ايضا نلتف نلتفت الى هذا وننتبه له واذا تاثرنا بالقران حقا سيرب فينا هذا المعنى جزاك الله خير يا شيخ ناصر يا شيخ ناصر كما تعلم نزل جدول الامام ان شاء الله في صلاه التراويه في دول الخليج الى يتحدثنا عن وعن الدول ومن هو المستضيف في هذه الدول هل نعم. هي الوزارات الرسميه ام بعض مثلا المؤسسات الخيريه نعم طبعا الجدول نزل متى أمس؟ أمس. قبل امس او امس, أمس. امسي أم بدايه سيكون باذن الله طبعا ربطة اقصد ربطة. به جدول طبعا الامامه في دول الخليج وبعض الدول رمضة. العربيه خلال شهر رمضان عامله 130 بدايه ان شاء الله سنبدا في دوله قطر في مسجد المانع, المانع لمده اربعه ايام ثم يليها ان شاء الله في المملكه الاردنيه الهاشميه في ثلاثه مساجد ثم يليها ان شاء الله دوله الكويت في عده مساجد لمده اسبوع ثم يليه ان شاء الله في اماره دبي في دوله الامارات العربيه المتحده في مسجد الراشديه والمسجد الكبير في دوله في اماره دبي ثم يليه ان شاء الله دوله البحرين وايضا ربما يكون متنقلا بين بعض المساجد ام الدعوات يعني في البحرين وفي دوله قطر وفي كذلك اماره دبي وفي الكويت اغلبها اغلبها كلها من يعني وزاره الاوقاف وقد يكون احيانا بعض مؤسسات الخيريه تنسق الزياره او الدعوه بالتنسيق مع الاوقاف طيب يا شيخ ناصر انت تحدثنا عن قناه ايات ما هو هدف قناه ايات ومتى ان شاء الله سترى النور لان كثير وما هي وما برامجها وهدف برامجها مثلا نعم. طبيعه البرامج طبعا نحن اعلنا عن مشاريع يعني حاليا لمجموعه ايات ومشاريع مستقبليه ذكرنا في بدايه التدشين ان مشاريع ايات الحاليه المؤسس الصوتيه يعني الانتاج الصوتي الانتاج المرئي دار النشر جوال ايات اكاديميه ايات والمواقع الالكترونيه لبعض القراء ويعني وجعلنا من امالنا المستقبليه القناه ان شاء الله وغيرنا المشاريع لك الفترة الحالية كثير من الناس يمكن ال يعني وين القناه وين القناه الحقيقه وجدنا يعني عدد من الداعمين لمشروع القناه وهذا يعني امر ربما يعني اول لاول مره ابو حبي انهم اكثر من شخص من شخصيه يعني ثريه في ارادت دعم هذه القناه لكن لما درسنا الحقيقه الموضوع يعني بتامل اكثر وقارنا ببعض القنوات القائمه حاليا وجدنا ان اطلاق قناه فضائيه متخصصه بالقران الكريم في هذا الوقت خصوصا ربما تكون يعني خطوه لن تكون ايجابيه بشكل جيد السبب كثره التكاليف مثل انشاء مثل هذه القنوات ثانيا ان برامج البرامج القرانيه تبقى محصوره في قالب معين الناس الفوها فمستحيل مثلا الناس الان تتقبل ان يكون هناك بعض البرامج التي تحاكي البرامج المؤثره في الناس كبيت الواقع او مثلا البرامج التي في الساحه الاعلاميه الان يعني تبقى الناس تريد ان يكون القران بقالب يعني معظم بقالب محترم يعني بعرض التلاوات وان كان بشيء من التغيير في الاسلوب في طريقه العرض اقصد لكنه تبقى الطريقه الى حد ما تقليديه وهناك قنوات تؤدي هذا الجانب اثنين فيضم القنوات الهائل الان في الفضاء من من الصعب الحقيقه المنافسه فيهم وانا اعترف بهذا لا اقول هذا لان يعني نعترف بضعفنا لكن يبقى يبقى تبقى الافكار يعني محصوره فكيف سننافس في هذا الفضاء العالمي السبب الثالث انه بامكاننا ان نتوجه الى البرامج يعني انتاج البرامج وعرضها على القنوات اما باهداء او بيعا وهذا بدأنا نعم هذا بدأنا فيها الان في برنامج الورد القراني في برنامج يعني الذي في قناه حياتنا وغير من البرامج القادمه بعض الفواصل المرئيه التي اهديت للقنوات واعرضت على اكثر من 40 قناه مشاهدي يا عبد الملك مشاهدي هالقناه للقنوات ال40 قناه يندر لو فتحنا قناه انهم سياتون الينا ولا صحيح. لا ولذلك نحن كسبنا هذا الجمهور بدون ان يعني نتكلف كثيرا من خلال هذه الدراسه ومن خلال هذا الراي اقترح الاخوه المشرفون على المجموعه ان يؤجل موضوع القناه يعني الى امد جزاك الله خير يا شيخنا صبي ما انا نتكلم عن القنوات ام القنوات هل لك مشاركات في هذا الشهر الكريم في خروج اعلامي كما علمنا الان عندك برنامج ورد القراني على قناه الرساله هل في برامج غير هي اللي تتكلم عنها يا شيخنا امم ولا الحمد الفتره الاخيره يعني كما تفضلت بسؤالك انتاج مثل هذه البرامج وعرضها على هذه القنوات التي لها جمهور يعني حاشد الحقيقه ارتأى الاخوه في ايات انها اسلوب مميز وايضا قد يصل الى شريحه ما تصلها ايات فبدانا بانتاج مثل برنامج الورد القراني وعرضه على قناه الرساله في خلال شهر رمضان الفكره حقيقه جديده ويعني و... احسب انها ان شاء الله متميزه هو حديث يومي عن جزء من القران يوميا فمثلا اليوم في اليوم الاول ابتدى البرنامج بالحديث عن الجزء الاول يتحدث عن مقصد الصوره ومقصد الجزء عرض بعض معاني الكلمات الغامضه طريقه يعني او بعض المفردات عرضي اسباب النزول عرض لي يعني ما يحويه الجزء كاملا من باب التشويق للقراءه حتى يقرا القارئ هذا الورد اليومي وهو على بينه من امره فيعينه على التدبر نحن لا نفسر يعني وانا اقل من ان يفسر القران لكني احاول ان اساعد القارئ على ان يتبصر في محتويات هذا الجزء فيقرأ الجزء على بصيره طيب. وايضا برنامج اخر يعني نعم شيخ ناصر سمعنا ان عندك برنامج في قناه اوربت اوربت طبعا اوربت ما ابغى اسوي لها دعايه ان حقيقه ما ندعو الى مشاهدتها لكن اوربت لديها قناه دينيه اسمها قناه الصفوه بالمناسبه ايضا يعني قناه الصفوه او هذه القنوات يعني قناه اوربت بشكل عام الحقيقه ويؤسفني ان اقول هذا لها حشد من المشتركين حشد كبير للاسف فغزو مثل هذه القنوات احيانا من قبل بعض الدعوات لعل ان يكون به اثرا يعني كان اليوم مجموعه من المشايخ في ضيافه القناه وغدا كذلك سيكون معهم بعض المشايخ فهم غالبا في يعني من الجاليات العربيه من بعض الدول العربيه ومجموعه هنا موجودين الان يعني في السعوديه يعني ارتا بعض الاخوه واجتهدوا ان يكون لهم مشاركات مثل هذه القنوات لعل ان تكون نافعه باذن الله طيب يا شيخ ناصر بخصوص التسجيلات الاستهاميه في كثير مصطرات قديمه فيها سوء في التسجيل وغير واضح ولا يحتوي على مقدمات فهل سنشاهد تسجيلا للقران الكريم كاملا للشيخ ناصر قريبا طبعا يعني ان شاء الله هذه اللي ذكرتها يعني قبل قبل ايات يعني ربما كانت في مؤسسة سابقة صحيح. اللي بقى ربما يكون فيها نوع من التسجيل وكذا وأحيانا ترى يعني كل شيء بظروفة كل شيء بظروفة يعني أنا لا أنتقد المؤسسة سابقة لكن كل شيء كان بظروفة الحقيقة أحيانا يعني قد يتأخر لصعب التسجيل قد يعطل التسجيل أو غير ذلك لكننا حريصين بإذن الله أزوجل في أيام القادمة وما خرج يعني في العام الماضي لعله يكون شافع لهذا السؤال يعني حرصنا على جانب المقدمات صفاء الصوت ويعني وجود القراءات الحرص على انزال الصور التي ما نزلت من قبل حتى يحرص الانسان ينزل يعني شيء من الصور اللي لم ينزلها بالسوق ايه حتى ينتفع الناس طيب يا شيخ ناصر بخصوص القران الكريم كامل هل هناك نيه الى اصدار قران كريم كامل مصحف كامل انا يعني سجلت مصحفا كاملا قبل ثلاث سنوات لكني ما زلت غير راضيا عنه من عام 27 من عام 27 وطيله هذه الثلاث سنوات وانا اراجع فيه وازيد وانقص والحقيقه ما زلت يعني لما اتحمس كثيرا لانزاله لكني حريص بعد رمضان رتبت مع يعني في احدى الدول العربيه مع شيخ القراء فيها الى تسيل المصحف كاملا باذن الله والنيه التي يعني تراودني ان يعني ينزل مصحف يعني تسجيل بشكل يعني انا نسجله تسجيلا خاصا في الاستوديو يستطيع الانسان فيه ان يتحكم يعني باحكام التجويد في ادائه يعني يراجع النقص الذي ربما يحصل فيه وبعد فتره ينزل مصحف من التراويح لان كثير من الناس انت عارف يعني يحب ان يكون التسجيل يعني فيه شيء من الخشوع وشيء من التاثر وشيء من انا اسميه من من التلقائيه في القراءه يعني التي تحصل في في الصلاه ولا يعني استطعت ان يحصل لها في داخل الاستديو زميله شيخ ناصر بخصوص الاصدارات ومن استرات ما جديدك ان شاء الله في هذا الشهر الكريم ان شاء الله اصدار لجزء تبارك وهو اول مره ينزل بالنسبه لي آه كذلك آه شريط دعوات وهو مجموعه منتقاه من ادعيها في خلال العام الماضي عام 29 اما بعد رمضان فالاصدار الذي ترقبه الصغار وترقبه اولياء الامور والمربين وهو شريط اذكار ان شاء الله الى تحدثنا عني شيخ ناصر وعمل مشترك مع الشاب عبد المجيد الفوزان صحيح صحيح متى سيرا النور سؤالك متى سيرا النور دليل نتاخر يعني شوي اكيد يا شيخ ناصر لان سامعين يعني قبل سنتين تقريبا وسنه ونص لا هو سنه الحقيقه ما مشروع م... يعني ما <تقريباً> طاف سنه تقريبا, <تقريباً الان <تقريباً لكن العامل طبعا هو فكرته لمن لا يعرفه هو عمل مشترك مع الاخ الشاب عبد المجيد الفوزان وشاب اعلامي في ظهر في بعض القنوات وتميز بما شاء الله به يعني جوده تمثيله و يعني جمال صوته هو يعني قربي من الشباب الصغار واول اطفال الاشبال طبيعه المشروع سيكون عباره عن شريط صوتي وكتيب مصور وكليب انشاد ان شاء الله وحقيبه تجمع هذا كله الشريط الصوتي عباره عن دراما صوتيه اب واولاده ومع يعني يذهبون للمسجد مثلا او يقضون حاجتهم في السياره او يذهبون مثلا الى في طريقهم الى مثلا ياتيهم مثلا لينزلهم من المطار او يسمعون صوت رعد فيحصل مشهد تمثيلي يذكرهم الوالد او الاخ الصغير احيانا باهميه الذكر مع هذه المناسبه بحيث ان ما نوجه رساله مباشره للصغير يعني دعاء المنزل دخول منزل مثلا فياتي الدعاء لا ياتي بدراما تمثيليه فيجي عبد المجيد ويذكر هذا يعني الذكر ثم يليه ينخفض صوت عبد المجيد ثم يليه صوتي انا ملحنا او مرتلا بالذكر اما الكتيب فهو عباره عن كتيب مصور كل ذكر يحوي او يكون بجانبه صوره رمزيه للذكر للاخ عبد المجيد داخل حقيبه هذا حقيبته مع بعض الافشات بعض الكلبات ان شاء الله شاديه في بعض القنوات بعض الفواصل المرئيه التي يعني تبين بعض الاذكار سيقام له باذن الله حمله تجين وبعض الحملات التسويقيه في بعض الاسواق في جده والرياض والدمام والكويت وقطر باذن الله والبحرين بالتنسيق مع يعني جمعيات هناك اما السبب الذي اخرنا الحقيقه كان والله لحرصنا على اخراج العمل بصوره ترضي الجميع حرصنا على ان يكون العمل متكامل يعني البحث عن الرعايه الحقيقه جزء من الحقيقه يعني وهذا سر نكشفه لك كان سبب في تاخرنا شوي ايضا محاوله ابداع واخراج افكار واستنساخ افكار في يعني جوانب اخرى و يعني تقليدها في هذا المشروع يعني انا ما ودي احرق الافكار لان في افكار حقيقيه جديده هو حاولنا استقطابها من العاب الاطفال ويعني كيف ندخلها في الاذكار وكذا سترى النور باذن الله بعد رمضان مباشره باذن الله ان شاء الله يا شيخ ناصر ودنا نتحدث عن المقامات ورفع الامام لصوته